هل من توضيح بخصوص الثأب الجاه بدون ذموع حقيقي؟ هي معبرة عن عين، بس العين هذي عتسك من من, من يعني، ما زدتش انت سبب فيها. لا أنت لم يجد نفسه بعين، ولا استدعيتي متحمس. أظن التفصيل واضح.